تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل القرآن من الله العزيز الذي لا يغالبه أحد الحكيم في خلقه وتدبيره وشرعه ليس منزلا من غيره سبحانه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين إنا أنزلنا إليك أيها الرسول القرآن مجتملا على الحق فأخبره كلها صادقة وأحكامه جميعها عادلة فاعبد الله موحدا له مخلصا له التوحيد من الشرك ألا لله الدين الخالص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 إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار الا لله الدين الخالي من الشرك والذين اتخذوا من دون الله أولياء من الأوثان والطواغيت يعبدونهم من دون الله معتذرين عن عبادتهم لهم بقولهم ما نعبد هؤلاء إلا ليقربون إلى الله منزله ويرفعوا حوائجنا إليه ويشفع لنا عنده إن الله يحكم بين المؤمنين الموحدين وبين الكافرين المشركين يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من التوحيد إن الله لا يوفق للهداية إلى الحق من هو كاذب على الله ينسب له الشريك كفور بنعم الله عليه لو أراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار لو أراد الله اتخاذ ولد لاختار من خلقه ما يشاء فجعله بمنزلة الولد تنزه وتقدس عما يقوله هؤلاء المشركون هو الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله لا شريك له فيها القهار لجميع خلقه خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وتخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى الا هو العزيز الغفار خلق السماوات والارض لحكمة بالغة لعبة كما يقول الظالمون يدخل الليل على النهار ويدخل النهار على الليل فاذا جاء احدهما غاب الاخر وذلل الشمس وذلل القمر كل منهما يجري لوقت مقدر هو انقضاء هذه الحياة أنا هو سبحانه العزيز الذي ينتقم من أعدائه ولا يغالبه أحد الغفار لذنوب من تاب من عباده خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها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 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون خلقكم ربكم أيها الناس من نفس واحدة هي آدم ثم خلق من آدم زوجه حواء وخلق لكم من الإبل والبقر والضأن والمعز ثمانية أنواع من كل صنف خلق ذكرا وانثى ينشئكم سبحانه في بطون أمهاتكم طورا بعد طور في ظلمات البطن والرحم والمشيمة ذلكم الذي يخلق ذلك كله هو الله ربكم له وحده الملك لا معبود بحق غيره فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة من لا يخلق شيئا وهم يخلقون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 ثم إلى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور إن تكفروا أيها الناس بربكم فإن الله غني عن إيمانكم ولا يضره كفركم وإنما ضرر كفركم عائد إليكم ولا يرضى لعباده أن يكفروا به ولا يأمرهم بالكفر لأن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر وان تشكروا الله على نعمه وتؤمنوا به يرضى شكركم ويثبكم عليه ولا تحمل نفس ذنب نفس أخرى بل كل نفس بما كسبت رهينه ثم إلى ربكم وحده مرجعكم يوم القيامة فيخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا ويجازيكم على أعمالكم انه سبحانه عليم بما في قلوب عباده لا يخفى عليه شيء مما فيها واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمه منه نسي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 إنك من أصحاب النار وإذا أصاب الكافر ضر من مرض وفقد مال وخوف غرق دعا ربه سبحانه أن يكشف عنه ما به من ضر راجعا إليه وحده ثم إذا أعطاه نعمة بأن كشف عنه الضر الذي أصابه ترك من كان يتضرع إليه من قبل وهو الله وجعل لله شركاء يعبدهم من دونه ليحرف غيره عن طريق الله الموصل إليه قل أيها الرسول لمن هذه حاله استمتع بكفرك بقية عمرك وهو زمن قليل فإنك من أصحاب النهر الملازمين لها يوم القيامة ملازمة الصاحب صاحبه أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أم من هو مطيع لله يقضي أوقات الليل ساجدا لربه وقائما له يخاف عذاب الآخرة ويأمل رحمة ربه خير أم ذلك الكافر الذي يعبد الله في الشدة ويكفر به في الرخاء ويجعل مع الله شركاء قل أيها الرسول هل يستوي الذين يعلمون ما أوجب الله عليهم بسبب معرفتهم بالله وأولئك الذين لا يعلمون شيئا من هذا إنما يعرف الفرق بين هذين الفريقين أصحاب العقول السليمة قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب قل ايها الرسول لعباد الذين آمنوا بي وبرسلي اتقوا ربكم بامتثال اوامره واجتناب نواهيه للذين احسنوا منكم العمل في الدنيا حسنه في الدنيا بالنصر والصحه والمال وفي الاخره بالجنه وارض الله واسعه فهاجروا فيها حتى تجدوا مكانا تعبدون الله فيه لا يمنعكم مانع إنما يعطى الصابرون ثوابهم يوم القيامة دون عد ولا مقدار لكثرته وتنوعه قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أولى المسلمين قل أيها الرسول إني أمرني الله أن أعبده وحده مخلصا له العبادة وأمرني أن أكون أول من أسلم له وأن من هذه الأمة قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل أيها الرسول إني أخاف إن عصيت الله ولم أطع عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة قل الله أعبد مخلصا له ديني قل أيها الرسول إني أعبد الله وحده مخلصا له العبادة لا أعبد معه غيره فاعبدوا ما شئتم من دوني. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين فاعبدوا أنتم أيها المشركون ما شئتم من دونه من الأوثان والأمر لبتهديد قل أيها الرسول إن الخاسرين حقا هم الذين خسروا أنفسهم وخسروا أهليهم فلم يلقوهم لمفارقتهم لهم بانفرادهم بدخول الجنة أو بدخولهم معهم النار فلن يلتقوا أبدا الا ذلك حقا هو الخسران الواضح الذي لا لبس فيه لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون له من فوقهم دخان ولهب وحر ومن تحتهم دخان ولهب وحر ذلك المذكور من العذاب يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقوني بانتثال أوامري واجتناب نوهي ولما ذكر الله أحوال المجرمين ذكر أحوال عباده الصالحين فقال والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد والذين اجتنبوا عبادة الأوثان وكل ما يعبد من دون الله ورجعوا إلى الله بالتوبة لهم البشرى بالجنة عند الموت وفي القبر ويوم القيامة فبشر أيها الرسول عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب الذين يستمعون القول ويميزون بين الحسن منه والقبيح فيتبعون أحسن القول لما فيه من النفع أولئك المتصفون بتلك الصفات هم الذين وفقهم الله للهداية وأولئك هم أصحاب العقود السليمة أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار من وجبت عليه كلمة العذاب لاستمراره في كفره وضلاله فلا حيلة لك أيها الرسول في هدايته وتوفيقه أفأنت أيها الرسول تستطيع انقاذ من هذه صفته من النار؟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 لهم نازل عالية بعضها فوق بعض تجري من تحتها الأنهار وعدهم الله بذلك وعدا والله لا يخلف الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب إنكم تعلمون بالمشاهدة أن الله أنزل من السماء ماء المطر فادخله في عيون ومجار ثم يخرج بهذا الماء زرعا مختلف الألوان ثم يلبس الزرع فتراه أيها المشاهد مصفر اللون بعد أن كان مخضرا ثم يجعله بعد يبسه متكسرا متهشما ان في ذلك المذكور لتذكيرا لاصحاب القلوب الحيه افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين أفمن شرح الله صدره للإسلام فاهتدى إليه فهو على بصيرة من ربه مثل من قسى قلبه عن ذكر الله لا يستويان ابدا فالنجاة للمهتدين والخسران لمن قست قلوبهم عن ذكر الله أولئك في ضلال واضح عن الحق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 ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد الله نزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الذي هو أحسن حديث أنزله متشابها يشبه بعضه بعضا في الصدق والحسن والائتلاف وعدم الخلاف تتعدد فيه القصص والأحكام والوعد والوعيد وصفات أهل الحق وصفات أهل الباطل وغير ذلك تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم إذا سمعوا ما فيه من الوعيد والتهديد ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله إذا سمعوا ما فيه من الرجاء والبشارات ذلك المذكور من القرآن وتأثيره هداية الله يهدي بها من يشاء ومن يخذله الله ولم يوفقه للهدايه فليس له من هاد يهديه أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامه وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون أ يستوي هذا الذي هداه الله ووفقه في الدنيا وأدخله الجنه في الآخرة ومن كفر ومات على كفره فأدخله النار مغلول اليدين والرجلين لا يستطيع أن يتقي النار إلا بوجهه المكب عليه وقيل للظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي على سبيل التوبيخ ذوقوا ما كنتم تكسبون من الكفر والمعاصي فهذا جزاؤكم كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون كذبت الأمم التي كانت قبل هؤلاء المشركين فجاءهم العذاب فجأة من حيث لا يحسون به فيستعدون له بالتوبة فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون فأذاقهم الله بذلك العذاب الخزي والعار والفضيحه في الحياة الدنيا وإن عذاب الآخرة الذي ينتظرهم أعظم وأشد لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أنواع الأمثال في الخير والشر والحق والباطل والإيمان والكفر وغير ذلك رجاء أن يعتبروا بما ضربناه منها فيعملوا بالحق ويتركوا الباطل قرآنا عربيا غير ذيع وجل لعلهم يتقون جعلناه قرآنا بلسان عربي لا وجاج فيه انحراف ولا لبس. رجاء أن يتقوا الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه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 ضرب الله مثلا للمشرك والموحد رجلا مملوكا لشركاء متنازعين إن ارضى بعضهم أغضب بعضا فهو في حيرة واضطراب ورجلا خالصا لرجل وحده يملكه ويعرف مراده فهو في طمأنينة وهدوء بال لا يستوي هذان الرجلان الحمد لله بل معظمهم لا يعلمون فلذلك يشركون مع الله غيره إنك ميت وإنهم ميتون إنك أيها الرسول ميت وإنهم ميتون لمحالة ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ثم إنكم أيها الناس يوم القيامة عند ربكم تختصمون فيما تتنازعون فيه فيتبين المحق من المبطل فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين ولا أحد أظلم ممن نسب إلى الله ما لا يليق به من الشريك والزوجة والولد ولا أحد أظلم ممن كذب بالوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس في النار مأوى ومسكن للكافرين بالله وبما جاء به رسوله بلا إن لهم لمأوى ومسكن فيها ولما ذكر الله الكاذب المكذب ذكر الصادق المصدق فقال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون والذي جاء بالصدق في أقواله وأفعاله من الأنبياء وغيرهم وصدق به مؤمنا وعمل بمقتضاه أولئك هم المتقون حقا الذين يمتثلون أمر ربهم ويجتنبون نهيه لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. لهم ما يشاؤون عند ربهم من الملذات الدائمة، ذلك جزاء المحسنين أعمالهم مع خالقهم ومع عبيده. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون ليمحو الله عنهم أسوأ الذي كانوا يعملونه من المعاصي في الدنيا لتوبتهم منها وإنابتهم إلى ربهم ويجزيهم ثوابهم بأحسن ما كانوا يعملون من الصالحات اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هادى اليس الله بكاف عبده محمدا صلى الله عليه وسلم امر دينه ودنياه ودافع عدوه عنه بل انه لكافيه ويخوفونك أيها الرسول من جهلهم وسفاهتهم من الأصنام التي يعبدونها من دون الله أن تنالك بسوء ومن يخذله الله ولم يوفقه للهداية فما له من هاد يهديه ويوفقه ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز في انتقام ومن يوفقه الله للهداية فلا مضل يستطيع إضلاله أليس الله بعزيز لا يغالبه أحد ذي انتقام ممن يكفر به ويعصيه بلى إنه لعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل افلا ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره ان أرادني الله بضر ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ولئن سألت أيها الرسول هؤلاء المشركين من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن الله قل لهم إظهارا لعجز آلهتهم أخبرون عن هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله إن أراد الله أن يصيبني بضر هل تبلك إزالة ضره عني أو إن أراد ربي أن يمنحني رحمة منه هل تستطيع منع رحمته عني قل لهم حسبي الله وحده عليه اعتمدت في أموري كلها وعليه وحده يعتمد المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون قل أيها الرسول يا قوم اعملوا على الحالة التي ارتضيتموها من الشرك بالله إني عامل على ما أمرني ربي به من الدعوة إلى توحيده وإخلاص العبادة له فسوف تعلمون عاقبة كل مسلك من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم سوف تعلمون من يأتيه عذاب في الدنيا يدله ويهينه وينزل عليه في الآخرة عذاب مقيم لا ينقطع ولا يزول إنا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليهم بوكيل انا انزلنا عليك ايها الرسول القران للناس بالحق لتنذرهم فمن اهتدى فانما نفع هدايته لنفسه فالله لا تنفعه هدايته لانه غني عنها ومن ضل فانما ضرر ضلاله على نفسه فالله سبحانه لا يضره ضلاله ولست عليهم موكلا لتجبرهم على الهدايه سمع عليك الا تبليغهم ما امرت بتبليغه الله يتوفى الان فتحين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله الذي يقبض الأرواح عند نهاية آجالها ويقبض الأرواح التي لم تنقضي آجالها عند النوم سيمسك التي حكم عليها بالموت ويرسل التي لم يحكم عليها به إلى أمد محدد في علمه سبحانه إن في ذلك القبض والإرسال والإماتة والإحياء لا دلائل لقوم يتفكرون على أن الذي يفعل ذلك قادر على بعث الناس بعد موتهم للحساب والجزاء أم من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون لقد اتخذ المشركون من أطنامهم شفعاء يرجون عندهم النفع من دون الله قل لهم أيها الرسول أتتخذونهم شفعاء حتى لو كانوا لا يملكون لكم ولا لأنفسهم شيئا ولا يعقلون فهم جمادات صماء لا تتكلم ولا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين لله وحده الشفاعة كلها فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ولا يشفع إلا لمن ارتضى له وحده ملك السماوات وملك الأرض ثم إليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء فيجازيكم على أعمالكم وإذا ذكر الله وحده اشمأذت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون وإذا ذكر الله وحده نفرت قلوب المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة وما فيها من بعث وحساب وجزاء وإذا ذكرت الأصنام التي يعبدونها من دون الله إذا هم مسرورون فرحون أو لَلَّهُمْ مَفَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ قُلْ يَوْحَى الرَّسُولُ اللَّهُمَ خَالِقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ عالم ما غاب وما حضر لا يخفى عليك شيء من ذلك أنت وحدك تفصل بين عبادك يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون في الدنيا فتبين المحق والمبطل والسعيد والشقي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 ولو أن للذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي جميع ما في الأرض من نفائس وأموال وغيرها ومثله معه مضاعفا لافتدوا به من العذاب الشديد الذي شاهدوه بعد بعثهم، لكن ليس لهم ذلك ولو فرض أنه لهم لم يقبل منهم وظهر لهم من الله من صنوف العذاب ما لم يكونوا يتوقعونه وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وظهر لهم سيئات ما كسبوه من الشرك والمعاصي واحاط بهم العذاب الذي كانوا إذا خوفوا منه في الدنيا يستهزئون به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 فإذا أصاب الإنسان الكافر مرض أو فقر ونحوه دعانا لنكشف عنه ما أصابه من ذلك ثم إذا أعطيناه نعمة من صحة أو مال قال الكافر إنما أعطان الله ذلك لعلمه بأني أستحقه والصحيح أنه ابتلاء واستدراج ولكن معظم الكافرين لا يعلمون ذلك فيغترون بما أنعم الله به عليهم قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون قد قال هذا القول الكفار من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون من الأموال والمنزلة شيئا فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين فاصابهم جزاء سيئات ما كسبوا من الشرك والمعاصي والذين ظلموا انفسهم بالشرك والمعاصي من هؤلاء الحاضرين سيصيبهم جزاء سيئات ما كسبوا مثل المعظيم وليفوتوا الله وليغلبوه أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أقال هؤلاء المشركون ما قالوا ولم يعلموا أن الله يوسع الرزق على من يشاء ابتلاء له يشكر أم يكفر ويضيقه على من يشاء اختبارا له أيصبر أم يتسخط على قدر الله إن في ذلك المذكور من توسيع الرزق وتضييقه لدلالات على تدبير الله لقوم يؤمنون لأنهم هم الذين ينتفعون بالدلالات وأما الكفار فهم يمرون عليها وهم عنها معرضون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 لا تيأتوا من رحمة الله ومن مغفرته لذنوبكم إن الله يغفر الذنوب كلها لمن تاب إليه إنه هو الغفور لذنوب التائبين الرحيم بهم وأنيبوا إلى ربكم وأثلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وارجعوا الى ربكم بالتوبه والاعمال الصالحه وانقادوا له من قبل ان ياتيكم العذاب يوم القيامه ثم لا تجدون من اصنامكم او اهليكم من ينصركم بانقاذكم من العذاب واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته من قبل يأتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون واتبعوا القرآن الذي هو أحسن ما أنزله ربكم على رسوله فاعملوا بأوامره واجتنبوا نواهيه من قبل أن يأتيكم العذاب فجأة وأنتم لا تحسون به فتستعدوا له بالتوبة أن تقول نفسيا حسرة على ما فرط في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين افعلوا ذلك حذر أن تقول نفس من شدة الندم يوم القيامة يا ندمها على تفريطها في جنب الله بما كانت عليه من الكفر والمعاصي وعلى أنها كانت تسخر من أهل الإيمان والطاعه أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تحتج بالقدر فتقول لو أن الله وفقني لكنت من المتقين له أمتثل أوامره وأجتنب نواهيه أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كره فأكون من المحسنين أو تقول حين تشاهد العذاب متمنية لو أن لي رجعة إلى الدنيا فأتوب إلى الله وأكون من المحسنين في أعمالهم بَلَى قَدْ جَاءَكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا زَعَمْتَ مُنْتَهَى الْهِدَايَةِ فَقَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَتَكَبَّرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ بِاللَّهِ وَبِآيَاتِهِ وَرُسُلِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تُشَاهِدُ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ بِنِسْبَةِ الشَّرِيكِ وَالْوَلَدِ إِلَيْهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ عَلَامَةً عَلَى شَقَائِهِمْ أليس في جهنم مقر للمتكبرين على الإيمان بالله ورسله بلى إن فيها لمقرا لهم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون ويسلم الله الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من العذاب بإدخالهم مكان فوزهم وهو الجنة لا يمسهم العذاب ولا هم يحزنون على مفتهم من الحضوض الدنيوية الله خالق كل شيء وهو استحفظوا طلب منهم الحفظ يعني طلب الله تبارك وتعالى الذي طلب منهم حفظ هذا هو الرب الإله سبحانه وتعالى بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء كانوا شهداء على هذا الكتاب على نزوله من الله تبارك وتعالى على موسى وعلى أنه كتاب الله حقا وصدقا للتورا قال جل وعلا فلا تخشوا الناس وخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يعني أن الله تبارك وتعالى أمرهم أن يحافظوا ويحفظوا كتابه وينفذوا حدوده وانه مما امروا به ألا يخشوا الناس وان يخشوا الله تبارك وتعالى فلا تخشوا الناس فتقولوا لا ننفذ هذا الحكم خشية الناس وخشيه ان يفرضوه واخشوا الله تبارك وتعالى لان هذا حكمه سبحانه وتعالى والخشيه شد الخوف او الخوف مع التعظيم والاجلال يعني عظم الله تبارك وتعالى وخافوه ولا تعظم الناس وتخافوهم فتعدلوا عن حكم الله تبارك وتعالى فلا تخشوا الناس واخشون اخشوا الله تبارك وتعالى ولا تشتروا بآياتي ثمن قليلا تشتروا تستبدلوا بآيات الله تبارك وتعالى ثمن قليلا تاخذ تأخذ ثمن قليلا وتترك آيات الله فيأخذ ثمن قليل ويعرض عن حكم الله تبارك وتعالى يغيره ولا شك أن الذين غيروا حكم الرجم في التوراة إلى حكم التسويد والفضيحة هؤلاء ما فعلوا هذا إلا يعني مقابل ثمن أخذوه من الناس وهو أن يرضى الناس عنهم أن يدفعوا لهم المال أن يبدلوا لهم هذا الحكم فاشتروا بآيات الله تبارك وتعالى ثمن قليل آيات الله منزله وفيها الإيمان بها والعمل بها فيها كل الخير لكنهم باعوا يعني هذه الآيات واستبدلوا هذا الثمن القليل الذي أخذوا ولو أخذوا الدنيا فهو ثمن قليل كل ثمن في مقابل آيات الله فهو قليل وإن كان الدنيا بأسره ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا ليس مفهوم هذه يعني ثمن قليل إذا كان ثمن إذا دفع لك شيء كثير فبيعيات الله لا وإنما أخذوا بها ثمن قليلا للدنيا فلو اعطيت لهم الدنيا بأسرها كلها في مقابل تبديل حكم من أحكام الله تبارك وتعالى لكان هذا شيئا قليلا لأن هذا في النهاية يحرم أجر الآخرة وهو الجنة ثم يرث النار عياذا بالله ثم قال جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون حكم منه سبحانه وتعالى أن من لم يحكم بما أنزل الله بالتشريع الذي أنزله الأحكام التي أنزلها فأولئك هم الكافرون يعني اشار لهم بأنهم هم الكافرون فكل من أعرض عن حكم الله تبارك وتعالى مريدا حكم غيره ظانا مساويا حكم الله بحكم غيره أو مستحلا لحكم غير الله تبارك وتعالى على حكم الله فهو الكافر حقا وهذا من أعمال الكفار أما من وقع منه هذا الأمر معتقدا أن حكم الله تبارك وتعالى هو الحق الذي يعني لا مراء فيه ومعتقدا أنه مجرم وآثم بهذا الفعل فقد قال أهل العلم أنه يكون كفر دون كفر فاولئك هم الكافرون ولا شك أن هذه الآية عامه في أهل الكتاب وفي كل أحد فهذه الآيات في بيان حكم الله تبارك وتعالى المنزل في التوراة وختم الله تبارك وتعالى بهذا الحكم العام قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون ثم بين سبحانه وتعالى بعض ما كتبه أنه كتب كذلك مما كتبه في على اليهود في التوراة أحكام القصاص. فقال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح والسن بالسن والجروح, والجروح قصاص. فمن تصدق به فهو كفاره الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. يعني بين سبحانه وتعالى أنه قد أنزل حكم الرجم في التوراة ولما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم باليهود واليهودية اللذين زنيا قال لليهود ما حكم من زنى عندكم فقالوا نسود وجهه ونطوف به في الأسواق يعني نفضه فقال لهم النبي فاتوا بالتوراة فأتوا بالتوراة وجاء أحد شياطينهم هو ابن سوريا يعني يقرأ منها فقرأ يعني الآيات التي قبل آية الرجم ثم وضع يده على آية الرجم وقرأ الآيات التي بعدها وكان في المجلس عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل والذي أسلم من اليهود كان من أحبر اليهود وأسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم أول نزول النبي إلى المدينة أزلم في, في, في لما نزل النبي بقباء فقال له ارفع يدك ارفع يدك عن آية الرجم ثم تلا تلا آية الرجم وقال رسول الله هذه آية الرجم حكم يعني من زنا يعني في التوراة الرجم فأمر النبي بهما فرجما فأولا دل على أن هذا الحكم حكم الرجم موجود في التوراة ولا شك أن حكم الرجم قد جاء كذلك يعني على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه فإن النبي رجم ورجم الصحابة بعده رجم ماعز الاسلمي ورجم الغامدية ورجم امرأة الرجل الذي كان عنده عسيف فزن بمراته وجاء يستفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لما افتئ له بأنه يفتدي قال يا رسول الله إن ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بمراته وإني سألت بعض أهل العلم فقالوا افتري منه بمائة شاة ووليدة وسألت آخرين فقالوا إن على ابنك جلد مائة وتغريب عام وعلى الزوجة هذا الرجم فاقض بيننا يا رسول الله بكتاب الله فقال النبي والله لأقضي أن بينكما بكتاب الله الغنم والوليدة ترد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغضي أنايس إلى زوجة هذا فإن اعترفت فرشمها اعترفت فرجمه، فالنبي رجم صلى الله عليه وسلم ورجم كذلك الصحابة بعده فهذا الحكم يعني موجود في التوراة هو حكم الله تبارك وتعالى ولم يتبدل في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم يخبر سبحانه وتعالى كذلك أنه مما كتب على اليهود في التوراة حكم القصاص وهو من القاتل عمد وعدوان وكذلك حكم القصاص في ما دون النفس العين بالعين والسن بالسن والجروح القصاص يعني في الجراحات وهكذا لك هذا الحكم الذي كتب على بني إسرائيل قد جاءت به شريعتنا وشريعه من قبلنا هي شريعه لنا يعني إذا لم يأتي في شريعتنا ما يعني يخالفها قال جل وعلا وكتبنا الله جل وعلا كتب عليهم اي فرض عليهم فيها يعني في التوراة أن النفس بالنفس نفس بنفس يعني من قتل عمدا عدوانا قتل كذلك يعني قصاصا والعين بالعين يعني من فقى واعتدى على عين غيره قاصدا معتديا كذلك يعني فقعت عينه وقلعت عينه بالعين التي يعني قلعة والأنف بالأنف قطع أنف بأنف كذلك قصاصا والأذن بالأذن والسن بالسن جرحه إذا من عمد لكسر سن غيره كسر سنه والجروح قصاص الجرح كذلك يقتص منه بأن يجرح جرح مساوي للجرح الذي جرحه طولا وعرضا وعمقا نفس الجرح فيجرح جرح مثله فمن تصدق به فهو كفاره الله فمن تصدق به يعني بالعدوان الذي اعتدي عليه فهو كفاره الله فإذا اولياء الدم عفوا عن القاتل فهذا يعني صدقه منهم عليه وإذا المعتدى عليه من قلعت عينه عفى عن من اعتدى فهذه كذلك الله تبارك وتعالى أخبر بأنها كفاره الله كما يعني سامح غيره يسامحه الله تبارك وتعالى فهو كفارة له ثم قال جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون حكم عام يشمل هؤلاء يعني من عدل عن حكم التوراة وكذلك من عدل عن حكم الله تبارك وتعالى المنزل في الكتاب الخاتم القرآن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون قال هنا الظالمون ولأن الظلم وضع للأمر في غير محله فقد وضعوا يعني الأمر أمر الحكم في غير محله فالحكم حكم الله تبارك وتعالى ولا يجوز أن ينفذ ويشرع إلا ما شرعه الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس الآتي أقول قولي هذا وصلى الله لي ولكم كلهم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أن نزلناه اليك مباركا ليدبا اياته وليتذكر اول الالباب صدق الله العظيم